يرثوني أهلي وولدي إذا مات يرثوني أهلي وولدي. قالت مالي لا أرث أبي إذا كنت يرثك أهلك وولدك فمالي لا أرث أبي لماذا أنا لا يكون لي نصيب وميراث من والدي لماذا لا يكون لي نصيب وميراث من والدي؟ قالت مالي لا أرث أبي.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 لا نورث هذا نص فيصل في المسألة لا نورث قال رضي الله عنه ولكني اعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله اعول اي انفق انفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لن يقطع عنها النفقه بل سينفق على كل من كان ينفق عليه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 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه وانتهت رضي الله عنها عند هذا لأنه ذكر لها سبب عدم قسمة للميراث بأنه بنى ذلك على حديث سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نعم